إلى ربك يومئذ من مستقر ينبأ الإنسان إذا بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة وله القوام عذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من نرى وط ظن انه الفرات كلا اذا بلغت التراقي علغت التراق وقيل من را قوا قلنا انه الفراق وانثفت الساق بالساق الى ربك يوم عيد إلى من أراقط وظن ما أنه الفراط والتفت الساط بالسات إلى ربك يوم اذن المساء صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهليه تمطى او لا لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب ال أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سداه ألم يكن طفه ألم يكن طفة من من يمناه ثم كان علقه ثم ما كان على قتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجا فجعل منه الزوجين ذكر وانثى اليس ذلك بقادر بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر يحيي الموتى